وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم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 وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهر كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنَتَّهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُنَّ عُدْوَلًا لَّن تُغْنِيَ عَنكُم وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتوالوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعكم لما يحيكم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 يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم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 وإذا تُتَّلَعَ عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشأنا قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتْلَى بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 إن أوليائه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصليه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ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 ولذي القرباء واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبده وما أنزلنا على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجماعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرًا كان مفعولا لأهلك من هلك عم بينه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه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 أديارهم بطر ورئاس الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذا زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن جار لكم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 اللذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم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 وَإِنِّي أَسْتَوَى صَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ إلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ